لا ننسخ من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلمون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُدَبِّرُ أَمْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَنَحْنُ لَهُ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 تبي وان من انجلي كتاب لا يردونا من بعد ايمان لمكفرا حسدا عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأخوا واصفحوا حتى يأتي <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ عَلَى فُلِّ <كل> شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك Ula! يرهو عند به ولا خوفنا على ولا هم يحزنون